ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مثلكم أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تبصرون قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون.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 118. الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين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 فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ منها يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ ومساكنكم لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الْأَرْضِ هم ينشرون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 فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كَفَرُوا حين لا يكفون وَلَوْ يُدْعَوْنَ إِلَى الطَّيِّبَاتِ لَاسْتَجَابُوا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ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 118. بل هم عن ذكر ربهم معرضون 119. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون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 قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون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 قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا ائن 119. هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تعقلون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 117. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 118. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قوم سوء فَأَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 126. وَسُلَيْمَانَ وسليمان إذ يحكمان في إِذْ نَفَشَتْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 127. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدرىس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّنَ 117. ورحمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 118. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَن فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه لَهُ له كاتبون عَلَى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لَا يَرْجِعُونَ لا يرجعون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 فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا ويلنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا توعدون إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي أدري لعله لَكُمْ لكم ومتاع إلى حِينٍ حين رَبِّ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون 124. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقة ثم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 من خرجكم طفلا ثم لتبلغه أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد إن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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل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 من سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إذ بوأنا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت أَلَّا تُشْرِكْ بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 119. لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 110. حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنَّهَا من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أَجَلٍ مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق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 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان لكير فَكَأَيٍّ من قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مشيد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 قرية أم لها وهي ظالمة ثم وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ الله لعليم حليم وَمَنْ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آيَاتِنَا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم 119. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 وَجَاهِدُوا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم